كل العشواق واش انشئ تلهو في حمله العاشق da <laughs> la حبيبى <tries> في لا تتر <تصفيق> Danske tekster af ما فعلت بكل الأشواق واشرى حواك فكلنا عشاق